بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحزمي أن يقدم لكم هذه المادة والتوكل عمل قلبي قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى التوكل عمل قلبي عمل قلبي يعني محله في الآصل هو القلب ولا يلز من ذلك ألا يكون له ثمرة وأثر في القلب كذلك وفي الجوارح قال ابن قيم رحمه الله تعالى ومعنى ذلك يعني معنى قول إمام أحمد ذكره في المدارج وعلق عليه قال ومعنى ذلك أنه عمل قلبي ليس بقول اللسان ولا عمل الجوارح عمل قلبي معناه ماذا؟ أنه ليس بقول اللسان ولا عمل الجوارح فهذا يدل على أنه في الأصل هو عمل قلبي وإذا قيل أعمال القلوب والمراد بها أن محلها باعتبار الابتداء والكينون هو القلب ولا يلزم من ذلك أن يكون لها أثر بل إذا انتفى عمل الجوارح دل على انتفاع أعمال القلوب كما مر معنا فيه الخوف والمحبة لابد من أثر في فإذا لم يكن ثم أثر فلذلك نقول عدم الأثر يدل على عدم وجود هذا العمل القلبي فهو عبادة قلبية عظيمة لا يقوم بها على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين على وجه الكمال وإلا هو فرض في أصله يتعلق بكل مؤمن بكل مسلم فانتفاءه انتفاء للإسلام والإيمان لا يوجد الإسلام عند انتفاع التوكل من أصله ولا يوجد الإيمان عند انتفاع التوكل من, من أصله فلابد من وجوده لكن كماله على وجه الكمال حينئذ لا يأتي به إلا خواص المؤمنين ومر معنا في صفة السبعين الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب على ربهم يتوكلون ولذلك أمر الله به في غير آية من القرآن العظيم بل جعله شرطا في الإيمان والإسلام ينتفي الإسلام والإيمان عند انتفائه وفي الحديث لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغذو خماصا وتروح بطانا رواه أحمد نماجا لو أنكم توكلون تتوكلون حذر يحدث أينه على الله حق التوكله حق التوكله حق التوكله بمعنى ماذا أنه على وجه الكمال وهذا يكون في يكونو فيه بشأن خواص المؤمنين. والتوكل نصف الدين والنصف الثاني الإنابة توكل نصف الدين والنصف الآخر الثاني الإنابة فإن الدين استعانة وعبادة فتوق الأسمى هو الاستعانة والإنابة هي العبادة ولذلك قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين شمل الأمرين أما معنى التوكل والمراد به وحقيقته فهذا مما اختلف فيه كلام آهل العلم ولكن ذكر ابن القيم جملة جيدة في مدارج الشالكين قال رحم الله تعالى حقيقة الأمر أن التوكل حال مركبة من مجموع أمور لا تتم حقيقة التوكل إلا بها فأول ذلك أول درجة في باب التوكل ومقام التوكل ومنزلة التوكل معرفة الرب والصفات هذه لابد منها في بكل عمل قلبي فالحب حب الله تعالى والمحبة لا تكون إلا بعد معرفة بار جل وعلا معرفة صفاته الخوف من الله تعالى الإنابة الاخلاص كل عمل قلبي لابد أن يكون معتمدا في الأساس على معرفة الباري جل وعلا ولذلك من عرف ربه بأسمائه وصفاته حين ذي توجه إليه بكل عمل قلبي لكن لابد أن تكون المعرفة على الحقيقة وليست مجرد دعوة فأول ذلك معرفة الرب وصفاته من قدرته يعني أن له القدرة التامة وكفايته وقيوميته وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته هذا كما تفهم من كلام المقيم رحمه الله تعالى وسيأتي أن يصرح بذلك أن متعلق التوكل هو أفعال البار جل وعلا يعني النظر في ربوبيته جل وعلا ولذلك التفكر في آلائه وفيما يتعلق به من صفات أينئذ يثمر هذا النوع وهذه المعرفة, وهذه المعرفة اول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوقف وليس كما ذكرنا خاصا بالتوقف بل من أراد أن يحقق منزلة الخوف وكذلك معرفة الرب جل وعلا بصفاته وأسمائه الحسنة. كذلك الإخلاص كل ما يتعلق بأعمال قلوب فمرده إلى معرفة الباري جل وعلا الدرجة الثانية التي تعتبر جزءا من مفهوم التوكل إثبات في الأسباب والمسببات بمعنى أن ثم ما يتعلق بالسبب والمسبب ما علاقته بالتوكل لابد من إثبات كل منهما سبب ويترتب عليه مسبب لأن الله تعالى حكيم ومن حكمته جل وعلا علق المسببات بأسبابها الذي يريد الولد لابد أن يتزود لا يمكن أن يبقى هكذا ويدعو الله تعالى هذا يعتبر من الاعتداء إذا لابد من الأخذ في الأسباب درجة ثالثة رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيد يعني يحقق باب التوحيد لأنه لا يمكن أن يكون التفاث القلب إلى غير الله تعالى في جلب نفع أو دفع ضر ثم يتحقق التوكل هذا عنده خدس في ماذا؟ في التوحيد فلا يستقيم القلب مع التوكل حتى يتجرد لله تعالى ويقوم به الاخلاص على وجه الكمال فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له بل حقيقة التوكل توحيد القلب فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول وكذلك إذا لم يفرد تعلق القلب من جهة الإخلاص وعدمه كيف يفوض أمره حين أن يكون ثم تنازع تخذ إلها من دون الله تعالى كيف يفور أمره يحصل التعدد هذا فيكون توكل معلولا مدخولا وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة درجة الرابعة اعتماد القلب على الله والسناده إليه وسكونه إليه بحيث لا يبقى فيه تراب من تشويش الأسباب ولا سكون إليها بل يخلع السكون إليها من قلبه ويلبسه السكون إلى مسببها وهذا جعل له علامة رحمه وتعالى المراد أن عدم الالتفاة إلى السبب قد يكون ثم منزل بين منزلتين إما أن يلتفت على وجه التمام إلى السبب وهذا عرفنا فيما سبق أنه قادح لكن قد يبقى فيه شيء من الاقتراب. فيه شيء من من الاضطراب والتشويش أراد بهذه الدرجة أن ينفي أدنى ما يمكن أن يكون ثم تعلق به بالأسباب فقال اعتماد القلب على الله والسناده إليه وسكونه إليه بحيث هنا لي للتفصيل الباب هنا للتصوير بحيث لا يبقى فيه في القلب اضطراب من تشويش الأسباب ولا سكون إليها بل يغدو السكون إليها من قلبه ويلبسه السكون الى مسببها وهو الله عز وجل وعلامه هذا انه لا يبالي باقبالها وإدبارها لا يبالي باقبالها وادبارها ولا يضطرب قلبه ويخفق عند ادبار ما يحب منها واقبال ما يكره لان اعتماده على الله وسكونه إليه والسناده إليه يعني لا يفرح بها إن وافقت هوا ولا يحزن إن فإن ذهبت عنها فلا يفرح لا بالإقبال ولا ولا بالإدبال درجة الخامسة حسن الظن بالله عز وجل فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكون توكلك عليه ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن بالله يعني ما هو التوكل؟ قال حسن الظن بالله والتحقيق قال ابن القيم والتحقيق أن حسن الظن بالله تعالى يدعو إلى التوكل عليه يدعو إلى التوكل يعني هو سبب موجب ليه للتوكل إذا أحسن الظن بربه توكل عليه أما إذا كان لا يحسن الظن أو عنده شك وتردد عليه كيف يتوكل عليه فهو منافر لهم إذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنه بالله تعالى هذا واضح بي ولا التوكل على من لا ترجوه إذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنك به ولا توكل على من لا ترجوه إذن حسن الظن بالبارجة لوعلا داخل في مفهوم التوكل فأحسن الظن بربك منذ يتحقق لك التوكل درجة سادسة استسلام القلب له وانجذاب دوعيه كلها إليه وقطع منازعاته يعني أن يكون القلب مستسلما لأحد إلا لله تعالى اتثالا لأوامره واجتنابا لنواهيه فالاستسلام كتسليم العبد الذليل نفسه لسيده من له وترك منازعات نفسه يعني أن يكون في النفس شيء ينازع أحكام البار جل وعلا سواء كانت الأحكام أم كانت الأحكام الكونية فالاستسلام كتسليم العبد الذليل نفسه لسيده وانقياده له وترك منازعات نفسه وإرادتها مع سيده درجة السابعة التفويق وهو روح التوكل ولبه وحقيقته وهو القاء أموره كلها إلى الله وإن به طلبا اختيارا لا كرها واضطرارا فإذا وضع قدمه في هذه الدرجة انتقل منها إلى درجة الرضا وهي ثمرة التوكل فإنه إذا توكل حق التوكل رضي بما يفعله وكيده فيرضى عن الله تعالى من كل وجهه شرعا وقدرا قال شيخ الإسلام بن رحمه الله تعالى المقدور يكتنفه أمران يعني ما قدره الله تعالى يكتنفه أمران التوكل قبله قبل وقوعه وحلوله والرضا بعده يتوكل على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب وإذا وقع الشيء حينئذ رضي عن الله تعالى فمن توكل على الله قبل الفعل ورضي بالمقضي له بعد الفعل فقد قام بالعبودية قال ابن قيم رحمه الله تعالى فباستكمال هذه الدرجات الثمان هو عدها سبعة لكنه لعله جعل الرضا الثامنة فباستكمال هذه الدرجات الثمان يستكمل العبد مقام التوكل وثبتت, وثبتت قدمه فيه وهذا معنى قول بشر الحافي يقول أحدهم توكلت على الله يكذب على الله لو توكل على الله لرضي بما يفعله الله أو بما يفعل الله به لوكلت على الله ليست مجرد دعوة يكذب على الله لو توكل على الله لرضي بما يفعله الله به قولي يحياء بن معالق السألة متى يكون الرجل متوكلا؟ متى؟ فقال الرضي بالله وكيلا الرضي بالله وكيلا يعني يفوض عمره وشأنه إليه. قال ابن سعد رحمه الله تعالى تهكى ابن قيم قال ابن سعد رحمه الله تعالى فحقيقة التوكل على الله أن يعلم العبد أن الأمر كله لله بد من العلم والمعرفة وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه هو النافع الضار المعطي المان وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله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 وهذا الاعتماد والثقة فهو المتوكل على الله حقيقة وهذا يوافق ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى أن حقيقة التوكل حال مركبة من أموره ليس بشيء واحد تفويض واعتماد فحسب لا إنما هو مركب من الأمور المذكورة باختصار يمكن أن يقال أن التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر مع الثقة به سبحانه وفعل الأسباب الصحيحة والتوكل على الله تعالى من أعظم واجبات التوحيد والإيمان بل هو أجمع أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد وأعظمها وأجلها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون ما سواه صح إخلاصه أو معاملته مع الله تعالى وبذلك أمر الله تعالى به في غير ما آية من كتابه وهو فرض على كل أحد لجعله شرطاً في الإيمان والإسلام وبحسب قوة توكل العبد على الله يقوى إيمانه ويتم توحيده والعبد مضطر إلى التوكل على الله والاستعانة به في كل ما يريد فعله أو تركه من أمور دينه أو دنياه ثم قسم أهل العلم التوكل إلى قسمين الأول لأن التوكل منهما هو مأمور به شرعا ومنهما هو مخالف للشرع ثم المخالف للشرع قد يكون على أمرين ثم ما هو مباح يعني أمره إذا مباح ما سوى فيه الأمران فالتوكل القسمان الأول توكل على الله بالمعنى السابق فهو من أشرف أعمال القلوب وأجلها الثاني التوكل على غير الله سبحانه يعني يفوّض أمره لغير الله تعالى وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول التوكل على غير الله تعالى في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كالتوكل على الأمات والطوغيط والغائبين ونحوهم في رزق يعني جلب رزق في رزق اعطاء اعطاء او نصر او نفع او ضر او نحو ذلك هذا شرك اكبر مخرج من الملة لان هذه الامور نحوها لا يقدر عليها الا الله تعالى فجلب المنافع ودفع المضار فيما لا يقدر عليه إلا الله الاعتماد والتوكل على غير الله تعالى فيها شرك أناorous هذا هو الظابر جذب المنافع ودفع المضار إذا اعتمد على غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله من هذه المذكورات ويقول هذا وقع في الشرك الأكبر النوع الثاني من التوكل على غير الله التوكل في الأسباب الظاهرة أنصف الظاهرة يعني الاعتماد على الأسباب الظاهرة وهذا مر معنى أن الاعتماد على السبب يصيره شركا أصدر هذا هو المراد هنا أن يعتمد بقلبه على السبب التوكل في الأسباب الظاهرة كما يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى نحو ذلك أو يعتمد على وظيفة أو نحو ذلك ويظن أنها هي السبب التي تجلب له الرزق فهذا النوع شرك أصغر شرك أصغر لأنه أخذ بالسبب وبالغ غلا غلا فيه في الأسباب العصر أنه يتوصل بالسبب ويتعامل معه بظاهره لا بقلبه فلما اتكى عليه بقلبه حينئذ ولد عنده نوعا من الالتفات هنا حصل شرك أصغر الثالث في أو من أقسام التوكل على غير الله ما يسمى بالوكالة وكالة التي يعتني بها الفقهاء وهي نوع توكل توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه نيابة عنه فهذه الوكالة الجائسة إذهبوا اشتري لي مثلا أو بيع لي هذه وكالة جائسة فهذه الوكالة الجائسة لكن ليس له أن يعتمد عليه وإن وكله لأنه سبب والقاعدة مع الأسباب أنه لا يعتمد عليه فإذا كان كذلك فالوكالة المباحة في آصلها من حيث كونها سببا لا يعتمد عليه هي مباحة وجائزة بالإجمع لا فيه. لكن إذا اعتمد عليه دخلت القسم الثاني يعني صارت نوعا من من الشرك لكن ليس له أن يعتمد عليه وإن وكله بل يتوكل على الله تعالى في ذلك ويعتمد ويعتمد عليه في تيسير أمره فيما وكله فيه فيما؟